بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنساء إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقعنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا فيتُونَم وَنَخلَ وَحذ إقَُبَْ وَفَكِه تَ وَأَببا متىكُم وَلِأَ النكم فَذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل برئ منهم يومئذ من ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم عيد على يذا غفرته ترهقها قتره اولائك هم نور كفرته